أحييكم بتحية أهل الإسلام بتحية أهل الجنة دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم إنني لا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يزيدها خيرا وبركة وأن يزيد ولاة الأمر والقائمين على الشؤون الإسلامية خيراً وعناية بالمناشط الإسلامية كما أسأل ربي أن يجعلني وإياكم وكل مسلم ومسلمة مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم يا ربنا ما علمته من خير اللهم فاجعلنا قائلين به داعين إليه يا رب العالمين وما علمته من سوء وشر اللهم فاصرفنا عنه واصرفه عنا ولا تجعلنا من أهله يا رب العالمين أيها الإخوة والأخوات إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم أحاط بكل شيء علما وله الحكمة التامة سبحانه وتعالى شاء سبحانه أن يخلق الملائكة من نور وأن يجعلهم عباداً مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأسكنهم السماء وشاء بحكمة تامة أن يخلق إبليس من نار وأن يجعله مع الملائكة في السماء وإن لم يكن منهم وشاء سبحانه أن يخلق آدم وأن يجعله وذريته خلفاء الأرض وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فلم يكن من الساجدين فقال الله وهو أعلم ما منعك أن تسجد إذ أمرتك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 ولا تجد أكثرهم شاكرين إبليس علم أن لله صراطاً مستقيماً وأن خير بني آدم في لزوم صراط الله المستقيم فتعهد بين يدي الله عز وجل أن يقعد لبني آدم صراط الله المستقيم يصدهم عنه ذات اليمين أو ذات الشمال علم أنه لن يحقق فيهم غرضه إلا إذا صرفهم عن صراط الله المستقيم ثم كان ما كان فأهبط الله عز وجل آدم وزوجه تائبا مرحوما وأهبط إبليس مرجوما ملعونا وكان إبليس يسعى لبني آدم في الأرض ليصدهم عن صراط الله المستقيم يكيد لهم وبعث الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام يعلمون الناس الخير يهدونهم إلى صراط الله المستقيم هداية البيان وختمهم بأشرفهم بسيد ولد آدم أجمعين بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تصير الأمور فكان نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط الله المستقيم أنزل الله عليه القرآن بيّن فيه صراطه المستقيم وآتاه الحكمة والسنة بيّن فيها الصراط المستقيم فبين الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صراطه المستقيم غاية البيان وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا اسم الإشارة هنا أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة قال بعض أهل العلم إنه عائد إلى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى الإسلام الذي أكمله الله عز وجل وامتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإكماله فهذا الإسلام البين الواضح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صراط الله المستقيم وقال بعض أهل العلم إن المقصود باسم الإشارة هنا ما تقدم من الآيتين السابقتين ولا تعارض بين القولين فانما في الايتين السابقتين كما سياتي ان شاء الله اجمال لهذا الاسلام إذ ذكرت فيه القواعد العظمى لهذا لهذا الاسلام والصراط المستقيم هو دين الله سبحانه وتعالى هو هذا الاسلام على سبيل التفصيل و وأن هذا صراطي مستقيما قال العلماء الصراط المستقيم هو الموصل إلى المطلوب الذي لا عوج فيه ولا أمتاء فصراط الله عز وجل صراط واضح بيّن لا عوجاج فيه وهو موصل إلى المطلوب ما سلكه عبد إلا وصل إلى المطلوب وهو رضى الله عز وجل والجنة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا ووالدين من أهلها وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه إلزموه ولا تتبعوا السبول فصراط الله صراط وطرق الشيطان كثيرة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فدل هذا أيها الإخوة بالمنطوق على أن الزيغة عن صراط الله المستقيم سبب للفرقة والفرقة عذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودل بالمفهوم على أن لزوم صراط الله عز وجل سبب للجماعة بل سبب للألفة فوالله ما وقعت ألفة حقيقية في بيت إلا بلزوم صراط الله المستقيم وما وقعت ألفة حقيقية في بلد إلا بلزوم صراط الله المستقيم من أراد أن تقع الألفة في بيته بينه وبين زوجته بينه وبين أولاده من أرادت أن تقع الألفة في بيتها فعليهما بلزوم صراط الله المستقيم فإنه سبب للاجتماع سبب للألفة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به وصية ربنا سبحانه وتعالى والعظيم لا يوصي إلا بعظيم لعلكم تتقون قال العلماء لعل في كتاب الله هي للتحقيق أي أنكم إذا لزمتم صراط الله عز وجل المستقيم فأنتم متقون ولا شك أيها الإخوة أن من لزم صراط الله المستقيم كان تقيا وعاش تقيا ومات تقيا وهذا الصراط المستقيم هو سبيل رسولنا صلى الله عليه وسلم فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هو صراط ربه المستقيم وقد قال الله عز وجل له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقي فمن أحبني وأراد أن يقتدي بي فهذا هو السبيل ما السبيل لزوم صراط الله المستقيم ما رأسه أن تحقق التوحيد وأن لا تكون من المشركين هذا الصراط أيها الأحبة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له كتاب الله عز وجل وينهى عن التنكب عنه واعظ الله في قلبي المؤمن وفي قلبي المؤمنة ويصد عنه شياطين الإنس وشياطين الجن فإن هناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس تعمل جاهدة على أن تصد الناس عن صراط الله المستقيم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم مقربا لنا المعاني بأحسن كلام وأطيبه وهو الذي بعث بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلاً صراطا مستقيما على كنفي الصراط سوراني لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لنا هذا الأمر العظيم بأحسن مثال يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما هو صراط الله عز وجل وعلى كنفي الصراط أي على جانبيه سوراني لهما أبواب في هذين السورين أبواب مفتحة على هذه الأبواب ستور مرخاة فهي ليست موصدة بل مفتحة وليست مكشوفة بل عليها ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يدعو إلى لزوم هذا الصراط المستقيم وداع يدعو من فوق هذا الصراط المستقيم ينهى العبد عن أن يتنكب عن صراط الله المستقيم أما الداع الذي يدعو إلى لزوم صراط الله المستقيم فهو كتاب الله سبحانه وتعالى وأما الداعي الذي ينهى العبد عن أن يتنكب عن صراط الله المستقيم فهو واعظ الله في قلبي المؤمن وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوراني فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى جانب الصراط داع يقول يا أيها الناس أدخل الصراط جميعا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلبي كل مؤمن وقال ابن مسعود رضي الله عنه ضرب خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال هذا سبيل الله وقال عن الخطوط هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صراط الله المستقيم واحد ما هذا الصراط المستقيم؟ إنه ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم فمن أراد الصراط المستقيم فعليه بكتاب الله وعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يفهم ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فهمهم وأزكاه وأصفاه وأنقاه بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمله الله لنا كما قدمت في آيتين في قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق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 شيئا فأعظم لزوم للصراط المستقيم أن تكون موحدا وأن تشرك بالله شيئا وبالوالدين إحسانا فأمرنا الله عز وجل بأداء الحقوق فمن لزوم الصراط المستقيم ومن أعظم لزوم صراط الله المستقيم أن تؤدي الحقوق إلى أهلها ومن ذلك أن تؤدي الحق إلى والديك وبالوالدين إحسانا وانظر يا أخي وانظر يا أختاه كيف أن الله عز وجل أطلق الإحسان ولم يقيده بشيء وبالوالدين إحسانا إحسان بالكلام إحسان بالفعل إحسان بالمال كل ما يسمى إحسانا فإنا مأمورون أن نقدمه, أن نقدمه لوالدينا وهذا من لزوم صراط الله المستقيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر فإن المولود يولد ومعه رزقه نحن نرزقكم وإياهم ومن هنا قال العلماء لا يجوز تحديد النسل خوف الفقر فإن الله وعد بالرزق فلا يجوز للمؤمن أن يحدد نسله خوفا من أن يفتقر لأن في هذا ردا لوعد الله سبحانه وتعالى ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أدبية تتعلق بالأولاد وهي أن من لزوم صراط الله المستقيم ألا تقتل الأولاد قتلا معنويا بأن تجلب لهم ما يضرهم في دينهم أو ما يضرهم في دنياهم بل الواجب أن ترعاهم وتربيهم وهذا من لزوم صراط الله المستقيم وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن فعم الله عز وجل الفواحش كلها فلا يكون الإنسان مستقيما على صراط الله المستقيم إلا إذا اجتنب الفواحش كلها وإلا كان زائغا عن صراط الله المستقيم بمقدار ما يرتكب من الفواحش عيادا بالله مما يغضبه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ما قال لا تقتلوا المؤمنه ما قال لا تقتلوا المسلمه لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق النفس التي امنها الله بالايمان والنفس التي امنها الله بالامان لا تقتلوها الا بالحق ومن اهل الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فدل ذلك أيها الإخوة أن لزوم هذه الأمور هو صنيع العقلاء فالعاقل الناصح لنفسه الناصح لأهله الناصح لبلده يلزم هذه الأمور ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده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 من لزوم صراط الله المستقيم فمن لزوم صراط الله المستقيم أن تحسن إلى اليتيم ومن الإحسان إلى اليتيم أن لا تقرب ماله إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فتؤدي إليه ماله وأوفو الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ومن العدل أن يكون لسانك طيبا أن يكون كلامك طيبا أن تطيب الكلام للناس من العجل في الأقوال أن تكون طيب الكلام من العجل في الأقوال أن لا تقول عن مسلم إلا حقا وأن تتقي الله أن تظلم مسلما أن تقول فيه ما لم تتيقن أنه فيه هذا من تقوى الله إذا قلت في المسلم ما ليس فيه فهذا من الظلم العظيم وإذا قلتم فاعدلوا سواء كان للإنسان أو على الإنسان ولذلك قال الله عز وجل ولو كان ذا قربا إذا كنت تشهد جهادة فاعدل ولو كان المشهود عليه من ذا القربا وبعهد الله أوفوا وهذا عام في جميع العهود سواء ما عاهد عليه العبد الإنسان أو ما عاهد عليه غيره من الناس فإن الله أمر بالوفاء بالعهد ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فدل ذلك على أن الذين يفعلون ذلك إنما هم أهل التذكر لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون لزوم صراط الله المستقيم يحقق العقل ويتممه يحقق التدبر ويتممه ويحق ويحقق التقوى ويتممها وهذا الصراط أيها الأحبة لا بد فيه من علم وعمل ولذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط من صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم هذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا له وأن يهدينا إياه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا وعلى رأسهم اليهود ولا الضالين وهم الذين يعملون بلا علم وعلى رأسهم النصارى فصراط الله المستقيم أيها الأحبة لا بد فيه من علم وعمل ثم إن العلم والعمل يحتاجان إلى الصبر والدعوة ولذلك قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعلم يكسر شبهات إبليس التي تضعف اليقين والصبر يدفع شهوات إبليس التي تضعف الصبر والواجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يستقيم على صراط الله المستقيم كما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت استقم على صراط الله المستقيم كما أمرت لا بهواك ولا بهوا غيرك من الناس وإنما كما أمرت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل سؤالا عظيما مباركا فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم قل آمنت بالله فاستقم وفي رواية قل آمنت بالله ثم استقم قال العلماء وفي هذا دليل على أن الاستقامة على صراط الله المستقيم تجمع للمسلم كل خير وقد جاء عن ثوبان أن رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا استقيموا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقيم ثم قال ولن تحصوا أي لن تطيقوا الاستقامة دائما لأن الإنسان يلحقه القصور ويلحقه التقصير فالواجب عليه أن يجتهد وقد فسرت هذه الجملة بقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا قال العلماء معنى سددوا أي استقيموا والزموا السداد واحرصوا على السداد فإن لم يمكنكم, يمكنكم ذلك فقاربوا ومعنى قاربوا احرصوا على مقاربة الكمال واستغفروا الله من التقصير وإذا زلت القدم فوقعتم في الذنوب فبادروا إلى التوبة وتوبوا إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبة عبده إذا تاب إليه ويفرح بعبده التائب فهذا معنى سددوا وقاربوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا فدل ذلك على أن الإنسان لا يغتر بعمله مهما عملت يا مسلم مهما عملت يا مسلمة لا تغتر بالعمل فإنا مهما عملنا من الأعمال والله لن نكافئ نعمة البصر التي أنعم الله عز وجل بها علينا لن نكافئ نعمة السمع لن نكافئ نعمة القوة ولكن الله عز وجل يرحم عباده وجعل العمل الصالح سبباً لرحمته وسبباً لفضله فمهما عملنا من عمل لا نغتر بأعمالنا ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ونسدد ونقارب كما أرشدنا إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد قال العلماء إن الإنسان في الاستقامة له ثلاثة أحوال الحال الأولى حالة السداد والحال الثانية حالة المقاربة والحال الثالثة حال الحسرة والضياء حال السداد أن تجتهد على الاستقامة وتجاهد نفسك على ذلك وتلزم الاستقامة ما أمكنك السبيل وحال المقاربة أن تحاول أن تقترب من الكمال وأن تلزم السداد وأن تستغفر الله عز وجل من التقصير ومع ذلك فهو حال حسرة وضياع إذن أيها الإخوة إن الاستقامة على صراط الله عز وجل تكون بلزوم كتاب الله وبلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من غير غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط وتكون بالاجتهاد في العمل بما طلب من المسلم ونحن يا إخوة المطلوبات منا أربعة واجبات ومستحبات ومحرمات يطلب تركها ومكرهات يطلب تركها أما الواجبات فالاستقامة فيها يا عبد الله أن تعمل الواجب ما استطعت وأما المستحبات فالاستقامة فيها أن تحرص على فعلها وأن تكثر منها ورأس الاستقامة في المستحبات أن تختار منها ما تستطيع أن تداوم عليه فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فإذا أردت الصيام صيام النافلة فالأختر من الصيام ما أستطيع أن أداوم عليه ثم إذا أنعم الله علي فزد فهذا خير وبركة إذا أردت أن أختار من قيام الليل فالأختار عدد الركعات التي أستطيع أن أصليها وأداوم عليها فإن شط ليلة فزد فهذا خير وبركة ومع الاجتهاد فليعلم المؤمن أنه لا بد من التقصير وأن الخطاء كالحتم اللازم للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فمن ذا الذي لا يخطئ قط فابن آدم ليقع منه الزلل فليجتهد في فعل الأكمل وليلزم الاستغفار وليتب إلى الله عز وجل إذا, زالت القدم إذا زلت القدم ولذلك قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه لماذا قرن الله عز وجل الاستغفار بالاستقامة قال العلماء لأنه لا بد من تقصير وذنب لا بد من تقصير وذنب فشرع للعبد أن يستغفر من تقصيره وشرع له أن يتوب. إلى الله عز وجل من ذنبه وليجتهد المؤمن في الدعاء أن يهديه الله صراطه المستقيم أن يهديه الله الصراط بأن يعرفه ويعرف تفاصيله وأن يهديه الصراط بأن يثبته على الصراط المستقيم والدعاء من أعظم ما يحتاجه المؤمن والاستقام على صراط الله المستقيم المؤمن يحتاجها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس ولذلك أمرنا أن نسأل الله عز وجل الهداية على صراطه المستقيم أو الهداية لصراطه المستقيم في اليوم والليلة سبع عشرة مرة لأنه وجب علينا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة ومنا من يزيد. على ذلك بصلاة النوافل لأن بحاجة إلى أن يهدينا الله عز وجل إلى صراطه المستقيم والأمر كله لله سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم فالواجب علينا أن نطرح بين يدي الله وأن نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يثبتنا على صراطه المستقيم ولذا كان أكثر دعاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالذي ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن نحرص على الدعاء لنا ولأبنائنا وبناتنا وأحبابنا بأن يهدينا الله عز وجل صراطه المستقيم فإن قال قائل إن المؤمن وهو يصلي قد هداه الله إلى صراطه المستقيم قلنا إن المطلوب أن يدعو المؤمن أن يهديه الله صراطه المستقيم بأن يثبته على هذا الصراط وأن يزيده من الخير وأن يزيده من التمسك بدينه سبحانه وتعالى وليجتهد المؤمن أيضا في قراءة القرآن فإن كلام ربنا سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوى وهو ذكر للعالمين بشرط أن يقصد الإنسان الاستقامة أن يريد العبد أن يستقيم كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ومن استقام على دين الله أيها الإخوة والأخوات فليبشر بكل خير فقد حوى الخير فليبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الله أكبر انظروا أيها الإخوة هذه البشارات العظيمة لمن قال ربي الله واستقام على دين الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أمامكم من أهوال يوم القيامة ولا تحزنوا على من تخلفون من ذرياتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون التي أعدى الله للمتقين فيها ملعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الملائكة تتنزل على المؤمنين تخاطب المؤمنين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن كنا معكم حفظة وقد رأينا ما أنتم عليه وكتبنا ما أنتم عليه من الخير فلا نفارقكم أيضا يوم القيامة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نعينكم وننصركم بأمر ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نحن أولياؤكم في الآخرة ولكم في جنة ربكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وليبشر من تمسك بصراط الله المستقيم بالحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي ينه حياة طيبة ولا تطيب الحياة إلا بالأمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي ينه حياة طيبة يرزقه الله عز وجل طيب الحياه ومن طيب الحياه أن يرزقه الله عز وجل الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فالمستقيم أيها الإخوة والأخوات موعود بالوعد الصادق بأن يجعله الله من أغنى الناس في الدنيا نعم والله ما استقام عبد إلا جعله الله عز وجل من أغنى الناس في الدنيا فله الأمن والحياة الطيبة وهذا أغنى ما يكون في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ويقول صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ولا يضيق الحال أبدا بمن استقام على صراط الله المستقيم إلا وينكشف عما هو خير فإن الله عز وجل جعل للمتقين المخارج ومن يتق الله يجعل له مخرجا يا عبد الله إذا ضاقت بك الأمور فانظر إلى حالك فإن رأيت أنك على استقامة على صراط الله المستقيم فأبشر بالفرج وإنما هي حكمة من الله عز وجل إذا رأيت أبنائك لفيهم ميل أو زيغ أو انحراف وكنت على صراط الله المستقيم فاسأل الله لهم الهداية وأبشر بالخير وأبشر بالفرج من الله سبحانه وتعالى إذا تقرر ذلك أيها الإخوة والأخوات فليعلم كل مؤمن أن الخير للبلاد والخير للعباد في الاستقامة على صراط الله المستقيم وأن دين الله لا يأتي إلا بكل خير للإنسانية كلها وإنما يأتي الشر من الانحراف عن صراط الله المستقيم فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نجتهد في لزوم صراط الله المستقيم وأن نجاهد في ذلك وأن ندعو أبناءنا وبناتنا وأن ندعو إخواننا وأن ندعو جيراننا إلى صراط الله المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق لعلنا أن نكون من المفلحين العالمين العاقلين المتدبرين المتذكرين المتقين فيا عبد الله إلزم صراط الله المستقيم إلزم صراط الله المستقيم في حق الله فوحد الله ولا تجعل ما لله لغير الله أبدا لا في أفعاله ولا في أفعالك ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إلزم صراط الله المستقيم في حق نبيك صلى الله عليه وسلم واعلم أنه بشر شرفه الله عز وجل بالرسالة فهو بشر لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم أطعه فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر وأحبه فوق حبك لكل البشر صلى الله عليه وسلم إلزم صراط الله المستقيم في أدائك حقوق الناس في حق ولي أمرك إلزم صراط الله المستقيم فاسمع وأطع لولي أمرك في غير معصية الله وبجله وإياك أن تسعى في إهانته وإياك أن ترضى بالإشاعات المغرضة على ولي أمرك وأدي حقوق والديك وأدي حق زوجتك ولتؤدي الزوجة حقها إلزم صراط الله المستقيم في الفرائض والنوافل تكن من المفلحين أيها الإخوة إن الناظر في أحوال الناس اليوم يجد أن العوائق كثيرة والعقبات كثيرة وأن دعاة الباطل كثر لا كثرهم الله عز وجل وأن أبواب الشر تنفتح على الناس من يمين وشمال فما أحوجنا إلى أن يذكر بعضنا بعضا بنعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم وأن يحث بعضنا بعضا على لزوم صراط الله المستقيم فالله الله أحبتي أحبتي في الله في هذا الأمر العظيم اسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته صفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الذين لزموا صراطه المستقيم اللهم اجعلنا صالحين اللهم اجعلنا صالحين اللهم اجعلنا صالحين اللهم اجعلنا مصلحين اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تثبت الأمن في بلادنا اللهم يا ربنا ثبت الأمن في بلادنا وزده قوة يا رب العالمين اللهم يا ربنا من حرم من الأمن اللهم فارزقهُ الأمن يا رب العالمين اللهم اهد المسلمين والمسلمات إلى ما تحب وترضَ يا رب العالمين اللهم أقِرّ أعيننا باستقامةِ الحال في ديار المسلمين يا رب العالمين اللهم بارِك لأهل الإمارات فيها اللهم بارِك لأهل الإمارات فيها اللهم بارِك لأهل الإمارات فيها اللهم, الإمارات فيها اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تحفظ رئيس الدولة وأن تنعم عليه بالصحة والعافية وأن توفق نائبه وولي عهده يا رب العالمين إلى ما تحب وترضى اللهم املأ قلوبهم خيرا اللهم املأ قلوبهم, قلوبهم خيرا اللهم قربهم من الأخيار وقرب الأخيار منهم يا رب العالمين اللهم من أراد بالإمارات سوءا اللهم فادفع سوءه ومكره بما شئت يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم